ديكولوس يعني سيكلمت ماشي كده ده منهم اسمه 255 الله اكبر الله اكبر رقم 1 مثلها ها بطول بطول المخلوقات رقم محبوب مقنوط محروف شخصيه اغرس من الله تعالى الصوره له الصوره اقول الله هو المحبوب لنهايه محبوب لدينا بس بالمقال محبوب يتشن وهم شتان بين پیغمبر خلافهم اوهم بتاسويت محبوب دم محبوب شوف خلافه من المحبه دائما كيف بتقبوا تسيق لك تستمر محبه يعني تقول محبوب و پیغمبر المصطفى تمام بعد تقول محبوبات دم عليها رساله متعارض في الرساله خذ رايك نو په عمر موږ وو متیا نه خبره سره نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه دوكار الله سبحانه الله اكبر أخليك أن تكتب تشاو يا رسول الله أخليك أن تكتب يا رسول ما المرعن من كلامك يا شيخ وقسمت يا رسول الله خبروك شكرا كثيرا عشيخا <تصفيق> دوره بسكي والله عاقل يكفي ليشعر تكفي دوره بسكي كانت كذبك تقول مقارب شبه والله هذا هو ادول لا شكم جميع الله اكبر تعالوا يا شباب خلوا التبليغ اهياب على الديوك اشطاش التبليغ يقول لي خلوا التبليغ خلصوا والله في اللي قال بلدكم توك اللي اگر میرے لیے اوقات میسر ہوں ہم انشاءاللہ بھی ہوں گا ٹھیک ہے جناب والا تو بالکل ٹھیک ہے تو لا دو مندی خوشی ہے جناب ہمارا مکالمہ جس کا تم ہیں سیدہ مادر صبح dilated تھے تو منانتہ لمان لما اتخذه لا ما شاء الله بارك مركز تام ما انت شايفه انت شايفه دي كانوا سكنوا ما ما نتي بيجي قاموا بيطلعوا ما <coughs> دغه <coughs>